أقول أنني والله والله والله ما عملت ولا سعيت يوما في حياتي لأن أكون مشهورا ولا حلمت به ولا تمنيته ولا رجوته ولا سعيت إليه أبدا استفدت قديما ممن علموني وربوني نسائفنا العلماء واستفدت من عمراء بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الرشد قال لرجاء بن حيوة يا رجاء إن الملوك يجعلون العلون على الناس وأنا أجعلك عينا على نفسي فأنا أجعل عيونا على نفسي من كل الطبقات طالب علم مجتهد وشيخ ناصح وعامبي وأقل من العامبي لينصحوني هل أنا أقول كلما مفيدا أم لا